بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين حلقتنا اليوم بعنوان تساؤلات الجيل الجديد تساؤلات الجيل الجديد ترددت كثيرا في طرح مثل هذا الموضوع على الهواء أو على الشاشة لماذا؟ لأن البعض يقول تريث فربما إذا طرحت مثل هذه الأسئلة أن تحييها وقد تكون ميتة ولما تأملت ونحن في عصر قمه التكنولوجيا والتواصل عبر اختصار العالم حتى في موبايل يقع بيد الأطفال قلت أن هذا الكلام ربما يصلح في مجتمعات منعزلة أو هذا الاعتراض يصلح في مجتمعات منعزلة يا ناس أما نحن اليوم في ظل هذه ثقافة الإلكترونية المفتوحة وفي ظل هذا الفضاء المعرفي المنطلق في كل اتجاه لا يمكن أن تمنع فكرة من أن تصل إلى أي عقل ناسيما أن الناس والشباب عندهم الفضول للمعرفة والتساؤل ثم عندهم التواصل السريع عبر ألف وسيلة ووسيلة اليوم وكل يوم تبتكر تجاريًا من أجل مزيد من التواصل ومزيد من ملي جيوب التجار والشركات العالمية بالفلوس والضحية من؟ الضحية يكون دائما الذي ليس راكز الذي ليس عنده مناع من الداخل الذي ليس عنده مشروع الذي لا يقف على أرض صلبة من العلم والمعرفة تساؤلات الجيل الجديد في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة بدأنا نسمع تساؤلات كثيرة كانت غير معهودة هي صادمة وربما مفاجئة وربما غريبة على الأب والأم حتى على الأستاذ الجامعي على المربي على الإخوة والأصدقاء واحد لك يا محمد عندنا واحد في العمل وفي الدوام بدأ يطرح علينا تساؤلات ولد من عيالنا حبوب محترم فجأة بدأ يجيب أسئلة ضد الدين وضد التاريخ وضد العقائد وضد الإيمانيات بشكل خطير وأول مرة نسمع ومستفز تتصل عليك أم تقول لك والله بنتي أنا من درست في الجامعة الفلانية أو الكلية الفلانية بدأت وجاءت بغير العقل الذي دخلت به وطرحت مجموعة أسئلة غريبة تتعلق بعالم الغيب أو تتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى أو تتصل بذات الله عز وجل كيف نقف من تساؤلات أبنائنا يعني إن كانوا يدرسون في الخارج أو كانوا يدرسون هنا لأن الخارج واللحظة هذه ما في فرق بينها هنا أو هناك كما يقول مراد هوفمن في كتابه الأدمغة المستعمرة نحن الآن لسنا في حضارة المكان إنما في حضارة الزمان أنت تجلس مع عشرة في ديوان واحد هذا يتابع فضائية والآخر عند نت والثالث عند جوال والرابع عند فكل واحد في عالمه الخاص المكان واحد ولكن الزمان مختلف بالنسبة لكل واحد منا يا جماعة نحن بمرحلة جديدة قضية تسكير الآذان وإغماض العيون ما يصلح كيف يتعامل الناس مع التساؤلات الجديدة والشكوك والاستفهامات والاعتراضات ربما وربما أحيانا النقد الصريح لأصول العقائد وثوابت الدين أنا أقول لكم الناس شلون يتفاعلون مع هذا الشيء نوع من الناس لا يبالي الأهمال عدم المبالات كيفه يعني عمي مراهق او تمشي او ان المساله ليست في دائره الاهتمام وماذا يعني عندما يعترض على عقائد او يقع في شكوك هذا الصنف الاول اللامبالي وقد يكون حريصا على دينه وعلى اصالته النوع الثاني الخوف يتصرفك بخائف اخ خائف صديق حزين لماذا حريص على الطرف الآخر هذا حزن وخوف والقلب يكون عليه هذا نوع النوع الثالث ها هذا المصيبة هذه الزجر والتهديد واحد منهم أنا نشرت مقالة بعد أن نقلتها عن الأستاذ نجيب الزامل المعروف في الكاتب في جريدة الاقتصادية السعودية رجل الأعمال يقول واحد عنده شكوك دينية وعنده استفهامات وألغاز واعتراضات وربما إشكالات عقلية في في دينه سواء تتصل في النبوات أو في المغيبات أو في أي شيء اتصل تقريبا بخمسة وثلاثين شخص ومؤسسة ما يعني وسع صدره عليه واستقبل أسئلته وأصغى إليه بجدية إلا أحد رئيس المراكز في كندا الإسلامية في كندا أو في هولندا أو في ففك عنده الاشكالات وطمئنه وقال له ما من سؤال الا وله جواب فقضيه الزجر والتهديد والتبكيت واغلاق التلفون انت قاعد تسال اسئله تعارض الدين واستغفر الله سبحانه وتعالى وطلع الوساوس من مخك يلا عاد يلا لا تتصل مره ثانيه الاسئله التافهه هذه تشك وسكت التلفون بوجهه ليش من حقه يسال يا جماعه واذا لم يجاب اين يذهب ومن من اخذ الجواب لا بد من التواصل مع أهل الاختصاص اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما الذي نريده نحن؟ نحن نريد استيعاب هذه الأجيال استيعاب هذه الأسئلة اللامعهودة استي... و... و... واحتمال وتحمل هذا الشيء الذي ربما يكون مباغة للأب أو للمدرس أو للأخت أو للموظفين اللي في العمل وهذا عندهم موظف موجود هذا في كل مكان وفي كل التاريخ لكن إذا زادت النبرة يجب أن تعالج بطريقة حكيمة لكن تعال قبل أن نفتح الحوار مع الجيل الجديد ونتوقف عند بعض الأسئلة كنماذج ما يمكن واحد يحيط بكل الأسئلة يجب أن نحصص أن, أن نصنف المتسائلين واحد باحث عن الحقيقة وجاد وصادق في بحثه عن الحقيقة اثنين حائر ومرتبك يدخل في دائرة الموسوس سواء كانت الأسئلة في الدين أو في غير الدين في شيء دائما الحساسية الزايدة اللي تقرب من دائرة الوسوس ثلاثة قد يكون إنسان صاحب مشروع فكري معين ويروج لي فكر معين مضاد لأصالتنا مضاد لعقيدتنا وفي تكتيك معين وفي تجمع في اجتماعات وجلسات هذا واحد أربعة واحد يجتر ويحمل على كاهليه إرثا طويلا من التجارب القاسية مع أهل الدين ربما أو في الأسرة أو في قراءات معينة في تجربة صعبة هذه صاحب التجربة مسكين يطلع هذه التجربة بهذه التساؤلات ضد الدين أو تشكيك في الدين وربما الرجل يعني قاعد في تفريغات نفسية تحتاج إلى إرث نفسي ليس إلى عقلي وهذا جربناها و لها شواهد كثيره الان وفي الماضي موقف نفسي وبالتالي الجواب يجب ان يكون مدموج عقل قلبي او قلب عقلي يعني انفعال عاقل او عاقل منفعل اقصد ان الناس مو واحد لا باعمارهم ولا بمستوى أسئلتهم ولا بمستوى العمق اللي عندهم يختلف من واحد لواحد نحن يجب أن نعطي كل إنسان حقه فقط الذي لا نريد أن نناقشه هو الإنسان المستهدر الإنسان الذي يريد أن يستفز الناس وهذا لا نناقشه سواء كان يعترض على الدين أو يعترض على قومية أو يعترض على مؤسسة أو يعترض على كل شيء وبعد الفاصل نكمل اذا تساءلنا ونحن نطرح موضوع تساؤلات الجيل الجديد الشكوك الشبهات الأسئلة التي تشبه أحيانا اعتراضات على الذات الإلهية أو أفعال الله سبحانه وتعالى أو تشريعات أو أنبياءه أو الغيب كل هذا كيف نتعامل معها قلنا في ناس يتعاملون معها بإهمال سواء من المربين أو من الوالدين أو من ال... وفي ناس يتعاملون معها بخوف وتوجس لا تسأل وفي ناس يتعاملون معها وهذا جيل مسكين يتساءل تبكيت وهجوم وموقف سلبي حاد جدا ما يصلح. وفي ناس يستوعبونها احنا لازم نستوعبها بعد أن نصنف في المتسائلين جادين ولا هازلين أصحاب مشروع ولا غيره ونقسم مستوياتها ونعطي كل إنسان الوجبة التي يستحقها وبعدين بالتالي القرار له اقتنع ولا ما اقتنع لا أنا ولا أنت ولا أحد يستطيع أن يقنع إنسان هو الذي يختار احنا أنت وأنا حتى في حواراتنا العامة في شؤون الحياة علينا أن نبين عد عدم اقتناعه الادله عنده قوية الشك عنده عميق الوسواس العناد عشرات الأشياء الاضطراب عشرات الأشياء تجعل الإنسان لا يقتنع منها قضايا عقلية منها قضايا نفسية منها قضايا حسية إلى آخره يا عيالي يا شباب يا بنات من حقكم تسئلون ومن واجب الآباء أو العلماء أو المفكرين أو أهل الشأن والاختصاص أن يهتموا أن يهتموا بأسئلتكم ومن ثم يبحثوا عن الإجابة إليكم قد ما يكون يقين عندي يكون شك عندك وهكذا كيف تعامل علماؤنا مع مثل هذه الاطروحات كيف وقفوا أمام طوفان الشكوك والشبهات في تاريخ الإسلام عندنا عدة كتب تهافت الفلاسفة للإمام أبي حامد الغزالي ناقش وانتقد في كتابه المنقذ من الضلال الفقهاء والمتكلمين الذين لم يستوعبوا الشبهات وعارضوها معارضة يعني ضعيفة وهزيلة ثم قال ومن أجل ذلك شمرت ثم قال كلمته العظيمة وإن رد المذهب قبل الاطلاع عليه وفهمه رمي في عماية ما يصير لازم نفهم الشباب نفهم الجيل ونستوعبه وجاء بعد الإمام ابن تيمية وطلع لنا كتاب الرد على المنطقيين في قرابة 600 صفحة ولما يقول الرد على المنطقيين ليس إلغاء المنطق إنما تصحيح المنطق كما قال عباس محمود العقاد شوف عشان من أجل أن أقول لكم دينكم يقوم على البرهان ألف كتابا عب عباس العقاد أكبر عقل تقريبا منسوع في القرن الماضي في العالم الإسلامي بدأ شاكا ملحدا ثم انتهى إلى الدفاع عن الإسلام وألف كتاب شوف العنوان الرائع التفكير فريضة إسلامية التفكير فريضة إسلامية تكلم في عن الفلسفة وعن العلم وعن المنطق وعن التصوف وعن العلوم الاجتماعية وعن الأديان ومقارنتها وعن العادات والعرف وعن الفن الجميل من خلال المنظور الشرعي ولما تكلم عن المنطق ونحن قاعد نكلم عيالنا اليوم عن من حقكم تسألون ومن واجبنا أن نجيب ونفهمكم ذكر أن الذين ناقشوا المنطق ثلاثة كبار في تاريخ الإسلام أبو حامد الغزالي الإمام السيوطي وبالوسط بينهم الإمام ابن تيمية فلما جاء حق ابن تيمية لأوسع واحد ناقش المناطقة ما ألغى المنطق لا لكن شوفوا عبارته ومن نظر في كتب ابن تيمية التي ناقض بها أدعياء المنطق والشاق الجدل علم أنه كان بصدد إنشاء منطق صحيح وهداية إلى تطبيق أصول المنطق القويم تعال أنا ما ببتتخذ المنطق قداسا لكن أنا أصحح المنطق بمنطق آخر وعلي سامي النشار في كتابه نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام له تفصيل في هذا الشيء ما الذي أريده من هذا الكتاب وأنا أكلم الآباء وأكلم الأمهات لما تتصير فيني أم عن بنتها عندها أسئلة أو تجيني رسالة إلكترونية أو مسج عندنا واحد في الدوانيه يشكك وقاعد يطرح اسئلة قادرين نجاوب عليه ممكن تزورنا ممكن تصل علينا ماذا أقول أقرأ هذه الفقرة من صفحة 328 في الرد على المنطقيين الطبع الهندية يسمونها هذه تحت فصل إيش العنوان المقدمات الخفية قد تنفع بعض الناس وفي المناظره خلاصة كلامه شوف حتى عبارته فإن العادة طبيعة ثانية عاده نفسيه كالطبيعه له ليش قال الكلام هذا يقول ان في بعض الناس طريقه تفكيره واسلوب التعاطي مع المعلومات والمعرفه ليست الطريقة التلقائية إنما هو تعود أن يقتنع بعد جدل ومقدمات بعدها مقدمات بعدها مقدمات حتى صارت له طبيعة نفسية ثانية قد أنا اقتنعت من أول مرة هو لا يحتاج إلى مقدمات وجدل وطرق طويلة لا لأن هذا الطريق أسلم ولكن لأنها تناسب هذه الشخصية بمعنى الإمام ابن تيمي يطرح قضية الفروق الفردية العقلية أي ما نسميه اليوم كما يقول الدكتور مسلسل الجويسر اللي هو النماط الشخصية كل شخصية لها طريقة في التفكير وطريقة في التحاور وهذا اللي يسمونه الإعلام كيف ينجح في مخاطبة الناس إذا إحنا يا عيالنا من واجبنا أن نستوعبكم ومن واجبنا أن ننحوركم الإمام ابو حامد الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة طرح في الكتاب بأن يجمع علم الجدل علم الكلام الذي يستخدم الأدلة العقلية المحضة، هذا لسنا في حاجة في حاجة إليه إلا في حالتين، في حالة وجود شبهات تحتاج أن تناقش، وفي حالة أخرى أن العالم ينبغي أن يدخل عليها من أجل معرفة الآخر وشبهاته. والجحود إذا تأصل بأصالة علمية فمن باب يداوي فإيا أخذت كالعلاج الطارئ للمرض لأن الأصل في الإنسان فطري وقانون السببية وقانون الغاية وقانون يعني قوانين تحكم لكن إذا انحرفت الفطرة أو طرأ عليها تشويش فلا بد من الدخول في القواعد العقلية وإن كانت القواعد القرآنية قواعد عقلية فطرية لها بلاغتها الخاصة رح نقف معها إن شاء الله وقفة طيب الإنسان مسير ولا مخير لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الكون والإنسان وطلب منه العبادة وهو ليس في حاجة إليها ولا يستفيد منها لماذا؟ الشيطان مصدر الشر والله سبحانه وتعالى لا يحب الشر وينهانا عنه فلماذا خلق مصدره ولماذا أوجد هذا الشر؟ العدالة الإلهية أسئلة ما تخلص؟ أعيالنا يقرونها في النت ويسمعونها في الجامعات الخاصة والمدارس الأجنبية والاتصال فضاء مفتوح ثقافة مفتوحة يا أبو يا أم يا أخو يا أخ وقبل ذلك أنا آسف يا داعية يا شيخ يجب تستوعب المرحلة الجديدة تراجع أسلوبك تراجع طريقة أدائك تراجع أولوياتك تراجع منطق الخطاب الجديد وهذا الكلام اللي قلته لأساتفتي وإخواني الذين أشترك معهم في التدريس في الكلية لما اجتمعنا قسم الدراسات الإسلامية للدكاتر الذين 40 دكتورة أو أكثر يا جماعة نحن في مرحلة جديدة يجب أن نعرف ماذا يحصل ما تجوني الدرسولي كتاب من مؤلف من 30 سنة أو نعطي مادة قديمة وبلغة قديمة وبأمثلة قديمة يا جماعة لازم نكون عصرانيين ونحن نطرح أصالتنا فالحق واحد لكن عرض الحق أسلوب تناوله توصيله للأدمغة مراعاة الزمان والمكان والشريحة العمرية والشريحة العقلية المستهدفة ما هكذا يعلمونا في التربية والتعليم والمدرسين وينكم عن هذا الموضوع؟ كلنا مسؤولون أمام هذه المسألة طيب خلنا, أخذ. خلنا أخذ لكم الآن نماذج تطبيقية على قضية الأسئلة الجديدة وأسئلة الجيل الجديد اللي بعضها شك وبعضها استفهام مشروع وبعضها ربما الحاد ومعارضة للدين وتعال الرجال المسائل يبقى تعالوا من قال أنت صح حبيبي تالي العوضي وربعك ومطاوعة والمشايخ تعالوا يبقى نخل ناقشكم وكلها بالتالي الحوار هو الوسيلة الصحيحة المشروع للوصول الوصول للحق وبعدين كما قلنا لا أحد يستطيع أن يفرض على آخر فكره لكم دينكم واليدين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ما حد يكره الحدث الأول طبعا أنا حين أشرح من خلال نموذج ومن خلال حوار واقعي هايبا وأضمن المعاني اللي أبيها من خلال الحوار بدون ما أقول نستفيد واحد اثنين ثلاث اتصلت السلام عليكم وعليكم السلام نكمل بعد الفاصل من حقي الجيل, الجدي الجيل الجديد أن يسأل ومن واجبنا أن نجيب. الآن أعرض لكم بعض النماذج للحوار المباشر الذي حصل بيني وبعض أبناء هذا الجيل. من خلال الحوار، أضمن المفاهيم التي أريد إيصالها للمستمع، خاصة الأجيال. سألتني، سلام عليكم، عليكم السلام، وهي طالبة جامعية من دولة خليجية، وخافت تسأل بعض الشخصيات أو بعض المؤسسات ظن منها أنها سوف توصم بالكفر. والردة ومن ثم إلى آخر ما يترتب على ذلك. قالت أخت محمد ما ليش تحملني؟ و... ليأسلت فتت فضلي؟ قالت ما ذنب الهندوس والبوذ والوثنيين والناس الذين عقائدهم حتى لو اعترضنا عليها عقليا أنها عقائد فاشلة أو ما ذنبهم يدخلون النار بهذه البساطة؟ قلت لها من قال لك أنهم سيدخلون النار؟ قالت أليس الكفار سيدخلون النار؟ قلت لها ومن قال لك أن الكافر سيدخل النار؟ قالت أليس الذي يموت وهو كافر سيدخل النار؟ قلت لها ومن قال لك أن الذي يموت كافرا يدخل النار؟ قالت هذا كلام عجيب أول مرة أسمعه. قلت هذه مشكلتك. خطورة بمكان أن أجعل من وعي الشخصي الذاتي النسبي قناعة أبني عليها أحكام كلية ثم أدين فيها الإسلام والعقيدة الإسلامية ما يصير يا بابا لازم نستوعب لازم نسأل قالت عيل شو الجواب قلت لها أولا يجب أن تفهمي يا أختي أنت وأنا وكل الناس نحن نتكلم عن رب سبحانه وتعالى له تدبيره ولا نستطيع أن نتقول على الله سبحانه وتعالى واندخل الناس إلى الجنة والنار اللي كان مفاتيح عندنا نحن عندنا قواعد وأحكام نحتكم إليها أولا يجب أن تعلمي أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين نحن في كل صفحة من صفحات القرآن نسمع صفة الرحمة وفي كل سورة من سور القرآن نقرأ بسم الله ليس الجبار العظيم ولا المنتقم لا الرحمن الرحيم طيب في صفات أخرى لكن الرحمة هي الأصل إن رحمتي سبقت عذابي أن مقضية العقوبة ما جاء التهديد إلا رحمة بك لكي تعرف أن هناك خطأ كما يقول الشيخ الشعراوي هو لما يقول لك, إن لما يقول لك سبحانه وتعالى إن في عقوبة دي رحمة فيك يعني أي مؤسسة تقول لك إذا خالفت النظام ترى راح يصير عليك خصم راح توضع في أجندة المخالفين هذا النظام الذي توعى عليه هذه رحمة بك وفي صالحك غير ذلك الذي يدخل إلى أي مشروع غفل عن القوانين التي تحكمه إذن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين ثانيا الله سبحانه وتعالى عادل وعدله يقتضي إنصافه لمخلوقه وإذا ثبطت العدل والرحمة ماذا تنتظر من رب العالمين ثلاثة ألزم سبحانه وتعالى العقوبة والمحاسبة بإرسال الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما وصل رسول ما جاءت الرسالة كيف يكون هناك تعذيب وكيف يكون هناك جهنم وكيف تكون هناك عقوبة يتنافى مع الرحمة يتنافى مع العدل يتنافى مع هذا التلازم بين إرسال الرسل وبين عقوبة المخالف عن يقين أربعة العلماء فرقوا بين بلوغ الرسالة وبين إقامة الحجة خليني أشرح بالتفصيل من كلام الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة محمد الغزالي وهو يتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى وفي هذا الكتاب يقول لا يسارع إلى التكفير إلا جاهل ها؟ محمد الغزالي يقول الناس أصناف واحد صنف لم تبلغهم الرسالة وهؤلاء معذورون لا شيء عليهم أمام الله سبحانه وتعالى وصنف بلغتهم الرسالة وقامت عليهم الحجه وشخصت أمامهم البراهين ورأوا كل شيء فعرفوا حقيقتها ثم تنكروا إليها وهؤلاء يوم المحاسبون ثلاثة صنف بلغتهم الرسالة مشوشة كما قال بلغهم اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تبلغهم صفته يقول كسماعنا عن ابن المقفع ونحن صغار نسمع عنه أنه كذاب ودجال ومدعي كذا وإلى آخره فهؤلاء القوم لم تتحرك عندهم دواعي البحث عن الحقيقة فهم سمعوا عن إنسان أنه مدعي للنبوة وأنه كذاب وأنه كذا حاشاه فهؤلاء أيضا يقول الإمام أبو حامد يحملون على الصنف الأول أيضا مأذورون إذن كم نوع صنف صار عندنا؟ النوع الأول ما وصلتهم الرسالة محذورون ممى الله سبحانه وتعالى النوع الثاني وصلتهم الرسالة مشوهة وصل اسم الرسول ولم تصل صفته الحقيقية هؤلاء أيضا يدخلهم في دائرة الإعذار خاصة الذين كانوا بعيدين عن وصول الحق والتواصل معه في أطراف الترك قالوا الروم حسب البلاد اللي أول كانت موجودة ثلاثة شوف الروعة يقول أما أهل الإيمان من كل الأديان والملل المؤمنون بالله وبخالق هؤلاء الذين وصلتهم الرسالة وأخذوا يبحثون عن الحقيقة للتأكد وكانوا من أهل الجد والصدق في اكتشاف الحق هؤلاء إن وافتهم المنية يعني جاهم الموت وبعد ما وصلوا للحقيقة وما تحققوا منها فهؤلاء أيضا معذورون غير موزورين يلحقون بالصنف الأول المعذور إذن يا جماعة نحن الأصل عند الله سبحانه وتعالى عذار البشر أنت بشر تعذر عندك رحمة فكيف برحمة أرحم, الراحم؟ فكيف أرحم الراحمين خلونا نفهم صح إذن هكذا تفهم الأمور بقي المكابر المعاند المجاهد اللي فرشت له الأدلة ونصبت له البراهين وجاءت الأشعة الصاطعة والكشفات المنيرة كلها وقالت لو هذا الحق وشاف وعاند فهذا ينطبق عليه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون كفر الجحود والعناد هؤلاء هم الذين يستحقون العقوبة لأنهم مكابرون معاندون متنكرون للحقيقة قالت لي سؤال عجيب وأنا من سمعت سؤالها عرفت والله يا بنات يا شباب يا أجيال يا أمهات يا أباء كم نحن نعيش فضاء مفتوحة قالت لي افرض يا دكتور أن الله سبحانه وتعالى سامحهم وعذرهم هذول أهل البوذ والهندوس والآخرين اللي لا يؤمنون لا بأنبياء ولا برسلنا ولا ب... لا عيسى ولا موسى ولا محمد ولا افرض أن الله سبحانه وتعالى سامحهم ولم يؤخذهم شنو ذنبهم المساكين يحرمون من التمتع والاستمتاع في الحياة الدنيا بالعقيدة الحق ليش يحرمون من العقيدة الحق أنا سمعت السؤال وهي بنت عمرت 19 سنة علمت أن السؤال أكبر منها سنة ثم علمت أن السؤال مأخوذ من جهة معينة لا أحب أن أسوي لها دعاية أو أن أشخصها لأنها معروفة جهة قلتها يا بنيتي يا بنيتي واحد من قال لك أن الحقيقة التي لم يتمتع فيها هؤلاء الوثنيون هي ناجزة ومكتملة فقط في الدنيا ان للحقيقة تاريخ وامتداد تبدأ ما قبل الوجود الإنساني وتستمر أثناء وجوده وثم بعد ذلك تمتد إلى ماذا إلى الابديه إلى ما لا نهاية في الخلود وهل العبرة في إدراك الحقيقة الآنية أم النجاة بالحقيقة المطلقة بمعنى كم من إنسان قلت لها آمن بالله ورسوله وكتبه و وجاهد في هذا الإيمان وصلت تاريخ طويل ولكنه في آخر أيام ألحد أو تنكر أو أجرم أو كفر فكان إيمانه والتمتع بالحقيقة في الدنيا عليه وبالا عليه في الآخرة وكم من إنسان لم تصله الرسالة وظل حائرا أو مستأنسا بما هو فيه من وثنية ولكن عذره الله سبحانه وتعالى فكان ناجيا في الآخرة فالإبرة بالثمرات لا بالبدايات وبالنهايات لا بالمقدمات ثم إذا كان صاحب الحقيقة التي أنزلها الحق سبحانه وتعالى رضي بهذه القسمة وأعذر عباده أنت زعلانا ليش نكمل بعد الفاصل نستمر في حوارنا مع أجيالنا وأبنائنا بصدر رحب في تساؤلاتهم واستفهاماتهم عن العقيدة والإيمان والغيب وكل هذه المتعلقات هذه الفتاة الذكية الطيبة التي سألتني الأسئلة الماضية وتستمر قبل أن أبدأ ماهال الحوار نسيت أن أقول أن أقول لا أن أذكركم بما قلت لها من مقدمات قلت لها يا بنتي قبل أن نبدأ الحوار واحد علينا ونحن نبحث عن الحقيقة أن نتجرد من الشخصية بمعنى يا بنيتي ويا عيالي حتى أنت لو كانت عندك أسئلة لا تطرح الموضوع من باب التفاخر أو التحدي او غلبت الاخرين لان اذا اليوم تتغلب باكر تغلب إذا اليوم تستهزئ في الاخرين وفي مبادئهم ترى غدا تسقط سقطه ويضحكون عليك لا خلك متجرد وبحث عن الحقيقه نحن عن هؤلاء نبحث ام عن الساخرين فهؤلاء نوصد الباب ونتمنى لهم الهدايه ومتى يعقلون اما البحث عن الحقيقه والخلاف فهذا موجود ولا احد يعارض هذه واحدة اثنين قلت لها قلت يا بنيتي ويا عيالي ويا شباب من حقكم تسألون لماذا لأننا نريد من مثل هذه الذكية وغيرها من الأذكياء أن ينتقلون في قضية الإيمان والعقيدة من القناعة الشعورية إلى القناعة العقلية من قناعة التقليد إلى قناعة الدليل والبرهان من قناعة الموروث التاريخ الطويل والبيئة والأسرة إلى قناعة البحث العلمي أريدك مؤمن قوي يستدل بعالم الشهادة لعالم الغيب ويستنطق كل أنواع المعارف الموجودة للاستنصار لمبدأه الذي آمن به أيضا يقينا فيكون يقين على يقين ونور على نور ثلاثه قلت لها يا ابنيتي خلي بالك ترى أخطر شيء في البحث العلمي أن الواحد تكون عندك كم هائل من المعلومات ومكدسة عند المراجع لكن ما عنده منهجية علمية صحيحة ترى فريدريك نيتشه فيلوسوف الذي توفي سنة 1900 ميلادي من أكبر العقول ذكاء لكن لخبطت المنهج جعلته يدخل في الجنون ولذلك نقرأ في تاريخ الفلسفة عباقرة لهم أفكار تافهة وسخيفة لماذا؟ العبرة بالمنهج فكم من إنسان بسيط قد يكون لا يجيد حتى فن القراءة والكتابة له من القواعد العقلية الفطرية أفضل من كثير من الأكاديميين والدكاتر تشوفهم خربطين وكل مرة يطلع لك يمين وشمال وما في منهج متماسك إذن لابد يا بنيتي من التماسك في المنهج وبيدي تعطيها بعض القواعد وهذا كلام يصلح لنا ويجب أن نطبقه علينا جميعا قلت لها سألي بعد ماذا تقولين يا بنت قال طيب يا دكتور إذا قال القرآن كلام وقال العلم كلام أيه آخذ القرآن أم العلم قلت لها القاعدة التي عندنا القاعدة التي عندنا أن القرآن كتاب الله المنظور وال. مصطور والكون كتاب الله المنظور وكتابه المنظور لا يناقض كتابه المصطور هذه قاعدة وطريقة سؤالك طريقة مختزلة أولا ما هو العلم لازم نعرف العلم إدراك للشيء على ما هو عليه في الواقع عن دليل وما هو القرآن هنالك فيه ظني وفيه قطع بالدلالة لماذا جاء الظني والقطع لقصد استيعاب الزمان والمكان إذن في منهج أنا هذا الكلام اللي أقصده قلت لقول لي عطيني شنو الشيء اللي ناقض خنفها يمكن يقتنع معاك يا ابنيتي قالت مو القران يقول ان الأرض ممدودة وان الأرض مبسوطة ها مدها وبسطة طيب بس الكرة الأرضية صوروها بعد يا دكتور لا تقول هذا شيء حسي والحس ما يخطئ صوروها من فوق كروية فأيهما اخذ القرآن الذي يقول لي ان الأرض ممدودة ومبسوطة ولا العلم التجريبي وعلم الفلك والكاميرا والتصوير الفضائي على أن الأرض كروية ما رأيكم يا مصورين ها؟ تفعلون معايزهم الله خير دائما أكثر من بعض المشاهدين قلت لها سمع يا بنتي هذه من الخلل اللي عندك هذا الكلام ما ودي تقولينه مكان ثاني حتى لا أحد ينظر إلى عقلك ينزل مستواتك الثقافي لا لا تخلي الناس يتحكون عليك قالت ليش؟ قلت نعم. أولاً متى يكون الجسم مستمرا في التمد في الامتداد والبسط؟ لا يكون ذلك إلا في حالة واحدة إن كان الجسم كرة مستديرة كبيرة. فلو كان شكل الأرض مستطيل، الأرض لو كانت مستطيلة أو مثلثة أو مربعة أو أي شكل هندسي آخر لكن تمشي عليها وبعدين إيش؟ حافة هوب. وانتهينا لكن متى, متى ما تنتهي الحافة؟ الحافة لا تنتهي إذا كانت قضية دائرية على طول فتبدأ من نقطة لكي تنتهي بالنقطة نفسها فالامتداد موجود دائما على قضية الدائرة وليس على قضية السطح المبسوط ولكن القرآن عندما يقول مبسوط نعم لأن أيضا أي أرض تكلم عن الأرض التي تراها مبسوطة أمامك وعن الأرض الكلية بنهايتها الكلية لكن من الخطأ المنهج اللي عندك أيضا يا بنيتي ويا ابني أنا وهو عدم أخذ القرآن مكتملا فالقرآن يؤخذ مجملا آية مع الآيات الآية بعد آية قلت لها أنتوا عندكم في بلدكم يطبع مجانا مج... طبعا خلاص نعرفت البلد مجموع فتاوى ابن تيبية أنا ليش؟ لأن حديث العهد الموضوع كنت فسألتني وتفتحين المجلد السادس وبالضبط طبعا وقتها اختصرت لها الكلام الآن أفصل أكثر وبالضبط صفحة 586 وهذا فقيه وحنبلي كمان ومن القرن الثامن سئل في مجموعة فتاوى شيخ الإسلام عن رجلين تنازع في كيفية السماء والأرض هل هما جسمان كريان؟ فقال أحدهما كريان وأنكر الآخر هذه المقالة وقال ليس لها أصل وردها فما الصواب يا شيخ فأجاب الشيخ شوفوا الجواب قال فأجاب السماوات مستديرة عند علماء المسلمين بعد اللحظ وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من الأئمة العلماء الإسلام مثل أبي الحسين أحمد بن أبي جعفر المنادي أحد الأعيان الكبار من الطبق الثانية من أصحاب الإمام أحمد وله نحو أربعمائة مصنف وبعد من يا بنتين يقال لك وأبو محمد بن حزم الأندلسي حكى الاجماع وبعد مين الإمام أبو الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن حكى الإجماع القرن السادس والسابع وبعد وبدأ يذكر إجماعات العلماء إلى أن قال صفحة خمسمائة سبعة وثمانين وما علمت من قال أنها غير مستديرة وجزم بذلك إلا من لا يؤبه له من الجهال سمعت يا جماعة سمعت يا بنيتي محط قال ذلك ثم جاء بالأدلة ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في إيش ركز كل في فلك يسبحون وقال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون انظر إلى الشاهد وهو موجود في كل كتب التفسير قال ابن عباس وغيره من السلف في فلكة مثل فلكة المغزل فلكة المغزل ثم جاب يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل زين والتكوير السدارة ثم جاب إلى آخر الأدلة إلى أن قال إن الحركة مرتبطة بالجسم والجسم مرتبط بالمكان فحط القاعدة اللي اتفق عليها الفيزيائيين كلها أنه لا زمان بغير جسم متحرك اللي قال إنشتين والعلم الحديث ونفينا نيوتن والزمان المطلق والمكان المطلق ثم ذكر حديث الأعرابي الذي جاء يستسقي رسول الله وآخر الحديث اللي رواه داود لما تكلم عن شكل السماء قال عليه الصلاة والسلام شبك بيديها كذا قال ابن الراوي جبير بن وطعم كالكالقبة شكل السماء وهو الكون الكر الكون الأحده كما سماه أينشتاين والدليل على ذلك لا تنتهي حسافة أدركني الوقت يكور الليل على النهار يكور النهار على الليل قال تكور عمامة الرجل إذا لفها لف بعد لف أنت أنت حتى اتركني من الأدلل يعني بسط كلام طويل جدا أنت لما تقرأ حتى آية الحج شوفوا الإشارة القرآنية التي للذكي يدركها والعرب القديم لا يعرض وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج ما قال بعيد لأن البعد مساحة سطحية ممتدة إنما قال من كل فج عميق مساحة سفلية الآية يقول لي اختم يا شيخ تساؤلات أولاد نوايد لازم نستوعبها وإلى التساؤلات القادمة بإذن الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته